أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها, وجعلناها رجوما للشياطين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 تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير